Ya ruh-e يا hayb-e sen ya ruh-e dedin hay shukr-e wei ya ruh تهنا ابو ظيوفك يصير انت حزين وعن ما تشوفك دمر بي واريد وجع على شفوفك اقبلها يا ابو هذا انت اللي بيكب صار يا روح ودلي عايش القربي <تصفيق> يا روح الأبي الساكن بقربي ولو بالطاق مرعية يا حبي حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين يا روح دليل العايش القربي يا روح دليل الحبيب العايش بدمي <سؤال> هذا انت التمنيتك تجي يمي هذا انت لسيت الخاطرك همي ونسيت اخواني كلها والدي ونسيت اخواني كلها والدي وأمي فلا نسيتك لا واحد ربي يا روح ودليل عايش بقلبي روح الأبي يا بالطنق مر علي يا حبي حبيبي يا حسين حبيبي يا روح و دليل عايشة بلوين يا روح و دليل عايشة بلوين أحس بك الأمل يا مصدر إيماني وحس أنت الوجود بين وجداني وحسك سورة تتردد على لساني نلبك يا آيات قراني ورتلبك يا آيات قراني وكل العلو يا روح ودني يلي لك رهبة رهبة عاشق الخللة عذبة رهبة عابد ومتوجه الرب ودليلي حاج وانت يجسدك عبا ودليلي حاج وانت يجسدك ويطوف علي قلب فرح وينبي يا روح ودليلي عايش بقلبك sakine talbi ana kolt marra ya ya kolt marra habibi ya afsan habibi ya hussein ya rouh men el aish el ya rouh men el aish el tabi atouf ندر الكعبة بشفاف العشق تمباس ليش انداز صدرك ويني ليش انداز ليش انداز صدرك ويني ليش انداز حسب الباري من نار العشق حسبي يا روح و عايش بقلبي يوم النبي الاخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرادود الحسيني محمد الهاشم الكلمات للشاعر الحسيني هيثم سعود الكربلاي